يسوع صلاب عن جنبي صار بهالحال حتى ينقذني روحي خلصها نفسي فداها روحي خلصها نفسي فدّها لا نام اللي عمله لا نام أنسى اللي عمله يسوى الصمد عن جنبي صار بها Myself, I gave her. اقرب الي من كل الناس واحدة سامحني رغم الانام طاني الامان رغم الانام طاني الامان كل حنان اللي ظهر The ظهر the liar. Lê